وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا يَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَرَدَّدُوا خَبِيثًا الطَّيْرِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا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 وإذا حضر القسمه اولو قربى واليتاما والمساكين فرزقوهم منه فرزقوهم منه وقولو لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا فليتق الله وليقولوا قولا سديدا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 تنك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذالك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار. يدخل هنا راً خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البلوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يحتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما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 ن لتذهبوا لبعض ما أتيتُهم إلا أيتٍ لفاحشة بينه وعاشُوهُنَّ بالمعروف فإن كرهتُهم فعساء تكرهُ شيئا فعساء تكرهُ شيئا ويجعل الله فيه خير كثي إن أردت مستبدا زوجا ما كان زوجا وأتيتم إحداهن نقيض قارف لا تأخذون منه شيئا أتأخذونه أهتانا وإثم بينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وآخذنا منكم نسخا غليظا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 وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أربعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم وربا أبكم التي في حجوركم من نساء يكون لاتي دخلت بهن فإن لم تكونوا دخلت بهن فلا جناح عليكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وأم تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف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 أجورهن فريغة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريغة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فلما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات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 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِذْ تَجِدُونَهُم كَبَآئِرَ مَا هُنَّ عَلَى الْمُنكَرِ فِعْلًا عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مدخلاً كَرِيمًا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 الذين عقدت إيمانكم فأتواهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض وبما أفقوا من أموالهم فالصالحات خالتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وهجهوهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 وبالوالدين إحسانه وبدالقربه واليتامى والمساكين والجار ذي القربة والجار الجند والصاحب بالجند وذين السبيل والصاحب بالجند وذين السبيل وما ملكت أيمانهم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 وَنَيَّكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا دَاعِيَهُمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وإِذْ تَكُوْهَا سَنَتَيْهَا وَضَاعِفَهَا وَيُهْتِمِ الَّذِينَ هُوَ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَكَيْفَ يَدَّجِنَنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَنَّا بِكَ وَجَنَّا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً يَوْمَئِذٍ يَوْجَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْ الرَّسُولَ لَوْ تَسَوَابِهِمُ الْأَرْضُ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 لا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لا مستم أو النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتغون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا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 الَّذِي يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اُنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَانَا الَّذِينَ آمَنُوا سَخِيعًا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ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 سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم, بدلناهم جلوداً غيرها ليدوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مقهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها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 وَلَئِن أَصَابَكُمْ فَضْلُهُم مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكُم إِنَّمَا لَمْ تَكُونُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَّوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِل فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ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 وقالوا ربنا لمكتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجري قليل قل متى عد الدنيا قليل قل متى عد الدنيا قليل والآخرة خير لنا نتقا ولا تظلم نفتنا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وَإِنْ تُصِبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِلْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِلْدِكَ قُلْ كُلُّمِنْ عِلْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ فَمَا لِهَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْعَلُونَ حَدِيثًا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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبقونه منهم ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعته الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين أَسَلَّ اللَّهُ أَيَّ يَكُفَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَوُوا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 وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَيْدِينِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُنَا أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهَ وَمَنْ يُقْلِلِ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَإِذْ لَوْ تَذْكُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَسْتَخْدِمُوهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّوا فَخُذُوهُمْ وَقَتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم نيثاق أو جاءوكم حصرف صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فنقاتلوكم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 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليه سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَتُهُ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِ وَتَحْرِيرُ قَبَتِ مُؤْمِنَةٍ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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فاضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَمْت طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَالْيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا, وليأخذوا حجرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم بيلة واحدة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 فَإِذَا قُمْنَا تُمَتِّقُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ قَوْمٍ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ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 اتننجادل الله عنهم يوم القيامه فمن يجادر الله عنهم يوم القيامه ان من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما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 وَلَا هُمْ بَلَّنَهُمْ وَلَا مَنِيَّنَهُمْ وَلَا مُرَدَّهُمْ فَلْيُبَثَّ كُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلْيَغْدُرنْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مبينا يعدهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتهم أمهار خالدين فيها أبدا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 وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ وَلِلَّهِ يَفْتِيكُمْ فِيهِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمَسَاكِينُ مِنَ الْوِلْدَانِ وَهَنَّ أَقَوَّامٌ لِّيَتَامَى بِالْقِسْطِ وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن رأت خافت من بعنها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحر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 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَدَعْهُ وَلَا يُكَفِّرُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو ثقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 اي يذاغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يقرر بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم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 قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحلف عليكم ولم نمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا الله عليكم سلطانا فبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 وأتينا موسى القانم بينا ورفعنا فوقه الطور بني ثقين وقلنا لهم دخل الباب سجدوا وقلنا لهم لا تعذروا في السرتي وأخذنا منهم وأخذنا منهم ميثاق غليظا فبما نقضين ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقسمهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوب لا غulf بل قبَع الله عليها بكفر فَلا يؤمنون إِلا قليلاً و بكفرهم وقولهم على مريم رُهْداً عظيماً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 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربى وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعتوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسولان قد قصصناهم عليك من قبل ورسولان لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسولا مبشرين ومؤذنين لئلا يكون للناس على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وكان الله عزيزا حكما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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ إِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكْ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدِهِ فَإِنْ كَانَتَ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَ الثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنفيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم